واذكروا يوم بدر حين طلبتم الغوث من الله بالنصر على عدوكم فاستجاب الله لكم بأنه ممدكم أيها المؤمنون ومعينكم بألف من الملائكة متتابعين يسبع بعضهم بعضا وتأمل أخي الفريم هنا قول الله تعالى إذ تستغيثون بمعنى اذكروا والإنسان عليه أن لا ينسى نعم الله تعالى فيذكرها بقلبه ويركرها بلسانه ويستعملها في مرضات مثليها فالإنسان عليه أن يستذكر نعم الله عليه لأجل أن يعمل لأداء حق الله تعالى فيها وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم وما جعل الله الامداد للملائكه الا بشاره لكم ايها المؤمنون بانه ناصركم على عدوكم ولتسكن قلوبكم موقنه بالنصر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 وربنا هو القوي وهو القادر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الْأَقْدَامَ اذكروا أيها المؤمنون إذ يغل الله النعاس عليكم امنا مما حصل لكم من الخوف من عدوكم وينزل عليكم مطرا من السماء ليطهركم من الأحداث وليزيل عنكم وساوس الشيطان وليثبت به قلوبكم لتثبت ابدانكم عند اللقاء وليثبت به الأقدام بتلبيد الأرض الرملية حتى لا تسيخ فيها الأقدام وربنا جل جلاله اذا اراد شيئا لم يعجزه شيء فبيده كل شيء ويصرف الامر سبحانه وتعالى اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبت الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنات إذ يحيي ربك أيها النبي إلى الملائكة الذين أمد الله بهم المؤمنين في بدر أني معكم أيها الملائكة وتأمل أيها الأخوة الكريم أن الجميع محتاج إلى مدد الله وإلى إعانة الله فحتى الملائكة على عظم ما جعل الله فيهم من القوة فإنهم بحاج إلى إمداد الله وإنعامه سبحانه وتعالى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 لم تباشر القتال في الارض مع البشر فربنا جل جلاله قد علم ملائكته وفي ذلك ملمح المهم الى ان كل احد محتاج الى تعليم الله سبحانه وتعالى ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فان الله شديد العقاب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 ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله كأنهم صاروا في شق وابتعدوا عن طاعة الله وعن طاعة رسوله وأنت كلما تلبست في معصية كأنك صرت في شق عن طاعة الله تعالى وهؤلاء قد عوقبوا لأنهم قد شاقوا الله ورسوله فإياك والمشاقة ذلك فذوقوه وان للكافرين عذاب النار وتامل ذلك فذوقوه الايمان له مذاق يذاق بالقلوب كما ان المطعومات والمشروبات تذاق بالفم وكذلك العذاب يذاق ويجد المعذب المهم ذلكم العذاب المذكور أيها المخالفون لله ورسوله فذوقوه معجلا لكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لكم عذاب النار إن مدتم على كفلكم وعنادكم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ذحفا فلا تولوهم الأدبار يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله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 ومأواه جهنم وبئس المصير ومن يولهم ظهره فارا منهم غير منعطف لقتالهم بأن يريهم الفر منكيدة منه وهو يريد الكر عليهم أو غير منضم إلى جماع من المسلمين حاضر يستنجد بها فقد رجع لغضب من الله واستحقه ومقامه في الآثر جهنم وبئس المصير مصيره وبئس المنقلب منقلب وذاك انسان يحذر من اي هروب من طاعه الله تعالى من فوائد الايات في الايات اعتناء الله العظيم بحال عباده المؤمنين ولذلك أن انت كلما اهتممت بشرع الله وتطبيقه فإن الله سبحانه وتعالى يمدك بالعطاءات فيقول هنا في الآيات اعتناء الله العظيم بحال عباده المؤمنين وتيسير الأسباب التي بها ثبت إيمانهم وثبتت أقدامهم وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية إن النصر بيد الله ومن عنده سبحانه وهو ليس بكثرة عدد ولا عدد مع اهميه هذا الأعداد الأعداد لا بد منهم لكن النصر لا يتأتى إلا بمدد من عند الله تعالى الفرار من الزهر من غير عذر من أكبر كبير بالله في الآيات تعليم المؤمنين قواعد القتال الحربية ومنها طاعة الله والرسول والثبات أمام الاعداء والصبر عند اللقاء وذكر الله كثيرا فإنسان يذكر ربه كثيرا ويستعين بالله تعالى دواما والمرء لا يستطيع أن يتقدم أي شيء إلا بمدد وإعانة من عند الله تعالى هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد